آخر ما تعرضنا له قصة الماضية هو المنطق والمكهوم الذي ننوله المصنف مضينا أن ما جل داخل دائرة نصف في المنطق ما الذي جل هذا Aber'r poeni yn dwarf, arия'n rwy'n cael ei leo ei leo. Yn ffwrddau, y wna guessf yw, y mawr, y wna do'n المثلوم الأولوي وهو ما عبر عنه بجملة الحرابي ومثلوم آخر هو المثلوم المساوي والثاني بعض العلماء يُعبرون عن المثلوم الأولوي تحوى الكفار والمثلوم المشاركة في لحمة الفارس والذي ذكره مصنين في النار جرياً على هذا الرغم الإمام الدين من الستين ومن ثلاثه حضينا مدى الدموة في تسمة المثلوم الموافقة والموافقة إلى المثلوم ا هو مفهومه في السيره اليهيه كطاقه او لا تعرض السيره اليهيه كل من مفهوم موافقه ومصادقه ومفهوم الموافقه ا طاوله مشط اسمه اولوي و المسالم ظبطه برضه برضه كان منصوب ان هو دليل ان هو عباره عن عباره جديده بس عباره انواع تنواع تديل الثقافة بدأ أولاً من فونس بصور أقبل العالى أمونا نسمع المنزل من, من المؤمنين ثم أعبتها تلك الأكبر كرام كومشا ونهاية من المدازة العسلان ففوره تنواع تديل الثقافة لمشتنية تديل بالقومه قالوا انو سن يذكر في مصارعه في المنطق في سقراط عندما صور سقراط مقابل منطقي هاي سم يمتاجك بتويتين نجيس ارتفاع ومعدة المهور تريد ارتفاع يسمونه مطروم المخالقة وعند الاحناء لما ذكرنا نقوم نقوم يسمونه مطروم المخالقة بي ارتفاع بي اسميه تقصيص الشيء فيك تقصيص الشيء فالتبا في هذه النوان وذكر أول مرشايا من كل صفة وممع المدوم الصفة أي أن الحكم يعذق على صفة إذا انتفق في كل صفة ينتظر مع الخط إذا انتفق هذا الصفة ينتظر مع الخط و نمسك المصنف الأعلى بحوله تعالى كالكايمان نوت البيات كوم النوم نتبه فنحن فارغنا مسؤولهم أن أنه لا يجلد аю rhwnd Dieses Cefar Fter 26 yn y ma ein hyfer y mae'n eiman Bydfa yn hos l wprowad Eri r-rhaid Cefar mist ac'i ma bych bych y i eu at e I وضعوا في أعضاء والمصمع من أبناء والفكار والمصمع على أحد الأطوال من الصمع ومن الخرار معنى ذلك أنهم يزوز الخرار من ولكنهم والفكار ونجي معنا في أعضاء فهذا ما نفتد عن طريق مكروم السفر في مكروم السفر عدة صور ذكر صور لكن ذكرها مصنف المستقرة عن مكروم السفر فالذي يسكر في مكروم السفر ايضا مكروم الزمان مكروم المكان مكروم العجلة مكروم المرسيم و مكروم الذين عبر خروف ستاور عبر هذه لكلها لاحقا في مكروم السفر وإن كان ومثل يأتي المصنين جعلها مكروم السفر مكروم المكان استطفلا عن مكروم ثم يتناوز على ذلك مكروم فيقول مفهوم الشرس يفضل كأنا ويقولنا مجال في حمدين فننفقه على اليمع فسيضعنا حمل في الحكم الوضعي الذي ينقصي موضع بسبب الشرط ومعنى بكترينا في الشرط ثم الشرط أبسان بينا الشرطي الشرط الضواري ويكونوا في الواتح إن إذا لو ما في معناهما وشرط ما يسمى الشرط العقلي في الحياة العلمي والشرط العادل في غداء الحياة على دون يشط الشط كتعارض وفي شرط الشرع, وفي الشرط الشرع ما احنا وكان معنا انه في شرط الوجود وشرط الصفه شرط الوجود شرط الوجود كدوران الشمس بالنسبه للصوره وشرط الحركه وتهال له وذكرنا ان شرط الوجود انما يتعلق بحكم الوضعي وشرط السحراء يتعلق بحكم تنفيذ فهذا الشرط الذي اخذناه في حكم الوضعي انما المراقبين كالشرط الشعر انما امنى في مطروف هالشرط انما المطروفين الشرط النورو وليس في وهو ما كان الحكم معلخاً على الشيخ بكلمة سكين. وما في معناها يدل على انتفاق الحكم بانتفاق ذلك الشرط انتفاق الحكم بانتفاق الله عليه وسلم لطوله الله هؤلاء الهم لهم يقول أليهما حتى يضعن حملهن هذه نسبة لحياة الهم التي تلقى من سلوتيوية بدأت مش تطلع هذه الحياة محل نفقة لذلك الزوج حتى تضع حملها هذا منطوق المص أما بطولهن أن حكم الحائل غير الحائل نقول إن الحائل أنها يُعطى أنه أنها محلق غير النفق حتى الوضع بالفعل أن الحائل يعني غير الحائل إذا طرق زوجها حجاتاً أنه غير لها النفق كما هو النظر يستثير للحالة فالإنما اتجار عن طريق مدوء وهذا الحقر هو الذي صار فيه إلى جموض المضمع في بعض الذين سلوك بين الحاقل والحاقل في الحقر بالنظر إلى أن لا يأخذون عقيد سبيل الخطار مظهوم مخالص هذا من سبيل مظهوم الشرط ثم يقول بعد ذلك مظهوم العدد مظهوم الغاية يقول مظهوم الغاية كفر الله تعالى حتى تنجح حتى الزنغة يقول الغاية الغاية الغاية يبيه متى الخطن الى رعاية محددة معينة بأدوات كبهار وحتى خليقونه بصريف الكهر كما في قرية تعالى فأكم الصيام إلى الليل فجعل قائده إلى الليل فقهم أنه بعد المرجل حكمه مضاعف خالف بما هو قبل ذلك وقلوا تعالى ثلاثة رفوهم حتى يفهمهم مراقبا حتى ثم هنا صرحت حتى لا تحيد له من بعده حتى تنزي حجز يعني المطلقة ثلاثا لا أكل لجوجها لطلقة ثلاثا حتى في حظة إن غيره تتهمه أنه إذا أكفت زوجة غيره أنها تحد له غيره غيره غيره بالنصر هذا وهذا ما يسمى بمثلوم الضائر الذي أتبه المسنك في لطفة التعامل قد يكون بصريف الكلام كان يقول مثلاً قول الضائر صوموا صوماً صومو حاق الهروب الليس الآخر في درع الضنج الكلام يكون هذا سنياً وليس هيقول مفاجئ من حيث نصومه ثم يأتي بعد ذلك الآن نصوم العزة ونصوم العزة كفضية عائلة في دور ثمانين جدة نصوم يعرض الخطم على عزة المعين يدل على أن ما أنفاد على هذا أي عدد عدد مذكور وطارقه ما تقرر حكم في حكم مذكور فقلوا في الجيدون الثمانين شدة ذكر فهو عدد في استحقاق الجلب على قدر يقدر ولا انه ما فات على تمارين الجدال ايش لا الجدال على تمارين الجدال ان ما ذات عليه يكون مختلفا مما مقرر قبل ولا يختلف في مفهوم ثم ياتي بعد ذلك مفهوم الخطط و يمثل المصنف للمطوم الحصر لقول إيه صلى الله عليه وسلم إنها الأدار لمنعها فهذا لما نبدأ المصنف للمطوم الحصر لكنما يمكن أن نقار أن الذي عنه المصنف عنه ناروه المثروب منهم المثروب من حصر فتير سفيده الحقيقة الذي تفيده في النهاية من ذهب إلى الجمهور أن نعطينا ما متونا ومركبة من كمنا المشاركة التي تفيد الكثبات وما التي تفيد النبي فيكون في الكثبات النبي شلموا في ذلك الكشام هذا الكثب مع من النفل كاستثماء كالفضار هنا وايضاً حطر المنتبه بالفضار الذي تفيد ايضاً حطر إذاً ينظر الناس إنما تفيد حطراً خلافاً لحماً لحماً لحماً لحماً لحماً لحماً والمدين الصوفي كل هؤلاء فأولا إنّا إنّا لا تفيد فصرا، ذلك في أنّا إنّا تتوّنّا منّا إن المشدّنّا من لتأكيد وما أخذت مذكوبة، أيّ، فمنّع عمل مّنّا وآخرتها فعلى هذا الأساس فأولا إنّا لا تفيد فصرا، خلافاً من المؤرد، فإنّا لا ومن درجة مصنكة دعائي الدموان واستغلت الحديث جديد معروف حديث مديرا المسكين فليل ستقوم بإمكانه مداره لمنعته في شروط معروف الحديث كل شرحة من فتك كتاب الله فرباطة فكانت انتشاء الله الحق وذينه معروفة بمعنى وردوا ان منها اكثر بمعنى حفر الورده فيما اصطمر قومه اول ذات انه لا ولا لمن لا يعني حور ولا ارض غير ايت فانهم الخط الذي حصل في هذا ا ان باسطه اذا كان مبسوط جعل ال الوراق للماركت تحطمو الورقه دي ما فهمت ثم ياتي ذلك يغني ما فوق الضمان و مثلا ربط الشيء المذكور او برسم انسان برسم وكذا تقوم المكان وكذا تقوم العلم تقوم الحال تقوم التقسير كيف هو هذه الصورة من المفهوم السيطرة تولى الاثلاثة من الكمسر ونقوم الضمان المعنى أن بل... الحكم على الزمن المعلم يدل على ان ال ال ا يقوم بالثابت تروس ما تي المذكور عنه للمثل في ذلك الاعتقاد ان قوله حال ثباته ايام المعدودات جاء الصيام مخصوص في الزمن قيم ويأتي أن يأتي لا يدد ببطوره أنه خالص خالص هذا, هذا الزمن يكون حكمه مناقب لما تقرر في ذلك الزمن يعني يكون ونقيد ونقيد في دائرة السماع المصير مثلها الشرق كذلك يقال بسيطة نقوم المكان حلقه على مكان معين يفكر على تقوص نقيم الحكم في غير جاكل المكان في هذا القرن يقوله تعالى والزائز على المارسة البيت من صفات كبيرة حج البيت فتا مكان ومثلت بمعنى النحوط خطصاً بالذكر المكان المعين يدل على عدم على ارتفاع القرآن وهو الحد الغير ذلك المكان في التدور والشرق هذه المثال المسؤولة ربنا وبالبديل يرى عيزة من مصنم لم يتقل منكم عن هذا اللقاء وأظهر أنه في ذلك مع ما ينسي به الدمور المنمار لأن النواع في الاختفاض التي ذكرها هنا ينسي توجي للمعان مصنف وكان أحاولها في النهور العلماء في القرص في حجلية المباهي وعدم ذكرية للمحبول الأخر أيضا هو لها في النهور العلماء فإنه إلا قناع الأخر إلا عدم القرص للمحبول إن كان في نصف الضغط في رقم الثلاثة ضرعق المنظر عندهم صوريين هو راكس مجامل كارا في سبت بمعنى هذه نصفة نصفة كذلك وإنه هو إذن في نصف الله واو الله عالم انه انما ذكرها يمكن تجيكم على ذكرها على بعض ولكن فقط انه عندما نلاحظ في طول مين الرقب هو الشيء اللي خلاص زيت هذا ليس تعريفا بالمعنى الاقصى فترى انه تدهور النبات دي بسرعه هذه المبادل كانت ثملة من تبا الشيء والذنبانين وهذا مرع به عرضاً ولم يرتفط بذلك تقول مفهوم اللقب من, من ذنب هذه المفهوم لأنه مفهوم اللقب هو وخضر على اسم مطلقة مطلقة حيثنا هو اسم جينس فعدلوا على على النطيل هو نطيل الكون ما على الناس وإن نسلمنا أنه جنة قوة في الجيل المطلوب من الخضر من أجل من سعر قبولة تاركة إنهم من المالكية محمد القرير ومن القصص من المالكية ومن مشاهد ومن حنق أبي يعمل تاركت أحضر أحضر كل من أن مصروم الأخض أفضل كتب فيه ولهذا قد دخانت ذلك فيما معناه فقد أقف في بطماء كل محصفين من الصاحبين بالمصر للمعنى أن الكل الذين صاروا في المصر من عاية العلم لن اهلا دينامو والنقاط ا دكتوره في في قطاع الرقبه الكبير اهلا بك يا جيني و انا دكتور الفارس شكل مراجعه نفسيه او نفسيه في هو من هذا تناول العمل في المفهوم الخاص ما يسمى ب انوان ترتيب بعض من وفقن من وفقن او قوانين تباع النظام ضمن القرار فسمى تحقيق انه يجعل على ااا شروط لو بيتي متى يعمل للحكومه المحالقه ومتى اذا جاء الشخص ينتفع بعمله ثم فاول شيء ما بندرهم سنترا و لا بالمثلوب إذا خرج الكلام مقرد الغالب كحوري للتعالى وعلى الغالب المتافل في فتوري من السيد إذا خرج الأمن الشهوط الأمن المتافل إذا خرج الكلام مقرد الغالب الأعام فلا تكون فلا نقوم نترك هنا في امثله كثيره بالنسبه هنا لتقوي الفكر ومبادئ الصمولات في سلوكنا قلنا لا يمكن ان ناخذ الحكم على كل المؤمنين في امثله غير مستقره وعلى اننا لا نعتقد اننا اننا ناخذ البديل في هذه الحاله على ان ان العروض اليه تتلزم ذره ضئيله ما دام ان هو دخل على امها وان تقييد ذلك تقييد ذلك في الكمبيوتر أي وجودها في كنفي الزوج لا يوجد أنه إن لم توجد في كنفي الزوجين أي في بيته المستقرحين أنه يوجود في زوجين فعند العقد على البنات يحرر الملماء والدخور بالأمهات يحرر الملماء يعني جمهور إعلام الدخور بالأمهات يحرر الملماء في معنى أن البنات إن رضيبات أردت إذن إذا هو مزمى معه في الحجم أو أو غيره موجودة معه في كنقه في هذه الحجم فلا يجب أن تتوزين عندما ذكر في الحجوم لا تقوم لأنه خرج مقرد الضائف العام انما هو الذي خرج مطلع الضوارع العام لا نكون ما لا يكون قاو لا هو في ذكر او في تقصي الكروج او ناقه يدل ضمنا من اول اذا كان الترتيبه في ذلك الجدي انا يقوم به الموجودي حال كان مو الا ايضا من, من... من محرج المحرج الغريب العام قوله سبحانه السلام لا تلقوا رخمان قوله لا تلقوا رخمان يعني جاءت في السبعة غالبا جاءت وهو رأت اتمنى اذا كان جاءت في السبعة ماشي انه يجوز ان يترفع فهل أنه لا يدود أن يتلقى لا راكباً ولا مالياً ولكن ذكره وذره بان من الجانبين لسيل عزين الغالب العام أنهم يكونوا من حلاءات الحاد والأرسل خذوا بل ذلك أوجاء الكلام لتصوير ولا فعل تقول ان تعذر ولا تدخل ريقه ولا لا تدخل ريقه وعاقل المدينه ومن لا تدخل ريقه وعاقل او تصوير واعاده تعمير المصانع هناك بمعنى اذا ترى النص ل ايه فيت معين لا ينزل منه شيء ولا ينزل منه وقت بالظبط هذا النظام هو يبيث واقعا هذا بالضبط الواقع لا يمكن ان نلخص منه مفهومه ولكن هو هو هو ناقل جاد فمين اول ذكر ان النص اذا كان لا ضمنه مجهوما فنقول بذا اكثر هذا الخبر بالغ مواعض جدود اذا كان صدر الاصل في مبدا التنسيق و لبيان واقع معين حول السوء واقع معين لذلك لا تقلع من أخذها منها نصروا منه. ثم يقول بأن ذلك أوجاء على حسب على حسب بما هو الشم تقول لي تعالى أنتم عاشقون في مسائل وأنتم عاشقون في مسائل أغنى معظمون يدعى لهذه الآية الآن أنها أخرجت مخرج الغالب الأعام لأن المعتقدين الغالب الأعام سواجده لأنه ما يكونه في المسجد فذلك لهذا المسجد إذا معناه أنه يجوز المباشر على المسجد ولا تفاجئه ظنه وأنتم أعتقدون على المسجد كمعنى أن أخرى المسجد وهو أن يجمع فهو لا حدود هذا أو ولكن كما كان ظالم لعم أن أعتقد في المسجد فذكر هذا كما أردت عن حجر في أغراضيبا كما أنت لكن هذا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 باعتكد. ثم تقول بعد ذلك أو جاء ركس في المتأكيد تقول حقا على المرسل أيضا جاء نص أو تحيل على التأكيد ومتأكيد فمدل المصانع لذلك في نجاز المتعب في المتعب ما تعلمون ان الرجل انطلق درجته ولم يسمي لها ف انطلقها قبل البناء عليها انطلقوا انطلقوا في طقوب ذلك المنظر بمعنى وهو ممسرها في حسن الحديث المستمعون للموسيقى والغناء والممثلون كانوا فقط على الموسيقيين فالمتعة التي حققها قد امكانيه عاليه كما فقضوا حقاً على المحسنين ليس معنا لا نستطيع أن نعفوذ من هذا النوع ونستجد في المكفور أن غير المحسن تسقط عليه خوف من المجاة فالمحسن تجيب عليه المجاة من المتعارات من الثلاثة بالحالي ذكره هامنا حقاً على المرسلين ليس للتحييين فعندما ولا تقسيمته بذكر لا يفرم منه فهم المغاية على التقسيم بل أنما ذكر ذلك على سبيل التقسيم وعلى سبيل التقسيم نحن مجرع هامنا و يفكر فعلى ذلك في من عقر قوله ولا عرضه نصر كما في قوله تعالى فليس عليكم بنا ان تقصروا من الصلاة ان فبتم حين اننا نتقل فقد اتبقى بالسنة القومية والفعلية قصر الصلاة مع عدم القوم هنا يظهر جنيا فيما أراه أن ما ذكر لغامنا من نوانع إضاءة النبهون ليس شرطا داتيا لخلال ما ذكر ما خرج على مقرد الظالم لحان وما قرد على سبيل أشان أو ما أخرجنا لتدخين لمن رفع الآن أن أمثى أمضى إنما يُعجى عدم اعتفال المفرور لوجود الزليل عارض بمعنى أن المفرور موجود ولكن عارضه الزليل فلا يكونه عدم الاعتبار ذاته هاتهنا وإنما لوجود دليل خالبي فهو كما قال عاربه دليل وعاربه نصه وهو أذكر هذا الأغنار وقد ثبت السنة الحربية والحولية قصر الصرح فهذا قلت بمانع من دوانع لأنه قد يقال كما هاتهنا يقال فهلت المفهوم ووجد المفهوم ما أرمى لكن عارضوا ذريب خائدين فلم نعتبر المفهوم فيكون مكان فعارض بين المنطقة والمفهوم وقدمنا المنطقة المفهوم فالمنطقة هو ما تبدأ بالسنة أنهما ذكروا القولية والفعلية من قصر الصلاة فإذا فايضا يقال ان ما ذكر هنا ليس من شروط المعتبره في عدم العمل المذموم وانما ذكر في نسبه لقارئ ان اخذنا هذه مثلا الى غفله في النفس يفهم منه أنه يجوز غريب الخطر بعدين يجي حديث أبي سعيد قدري الذي ينهى عن غريب الخطر يكون هذا مفهوم وهذا مفهوم يستدل في هذا المفهوم ويستدل في هذا المفهوم قدمنا منطوقة على المفهوم في هذا الحد لأنه لا يقول أنه حديث إنما الربا في النسيئة أنه لا مفهوم يهو فالسيء يكوه لا أعلم فيه مفهوم على أنه لا يكوه ولكن جاء من طبقه ولكن العلماء يأذي الآية ذكروا أنه, إنه إنما أعرض مخاجر غادي من أعام علم يقول لي تعالى لا كن تقصر من سفاراتي خلتني يثني من الذين سبقو فارد ان خرج مخرج الغالب العام ذلك ان في بداية الصراع وبعد الانجراف كانت غارات الفرسان قوية كان غارات الفرسان مخوطة ولذلك قالوا الآية ما قالوا عليكم عليك أن تصروا من الصلاة إن في من يقينكم الذين أمسهم لا تقوم له بمعنى أنه في حالة الآن في, في حالة الآن لا يجوز في ذلك التحصير بل إنما أخذ هذه الآية وخاله المصرف الغذائي العام لان المسكين بعد تدهور الظروف ديال كان صادق السادس فيها من الطول والشده على اصناف الزعاف لا يخرج من هذا من هذه الايام كما على نحو ما ذكروا المصححون سيتم منهم بالقوم لكن تقوم عاوه ذليل آخر والله قوله عبدالله فقال ثالثة في السنة الغولية سنة الغولية معه من خديثة يعدى من يوميا مجال من, من الهم فقال له في إبالة خديثة من, من الصلاة فقد أمن الناس فقال, فقال عجبت مما عجبت منه فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال صلاة والسلام صدقكم وصدق الله عزيكم فيها عليكم فاقبلوا صدقا فاقبلوا صدقا فراعا ان السنة القولية ان السنة الشهية في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يزيد عن ركعتين في أسفار هذه الجباة عن المنطقة الوربية أرطيباً عنها في حديث آخر من أغراض صلى الله عليه وسلم ولا في روبرتلين أصنع في ذكرين وعمق عن ركعتين يعني أننا في أسفارهم عن ركعتين علي عن صناعه الفعليه كثيفه بس ايه الفقائر لل قرر لي والذي يحل لمصروف المصنف ذكر جمله منها وان كان النماذج الانكومي كانت تقريبا البعض اظهر من هذه المفاهيم هي ما كان ااا حاضر مع محمد سيساد ااا للتقديم هنا في الريسان من ااا انا مفهوم هذا هيت كما تقول العائله بيسخذوا منه نحن الطريق بيسخذوا منه نحن الطريق الا يقلم منه الونده الوجود اكثر من ذاك كذلك يا اذا كان ليك روح حقيقي يعني ما اخذ الكوخ يقول خمس ومن الناس اسكنوا الحب والحرم فذكروا ايها والحاله طبعا وعقر خير العقوق ثاني وبعضهم قال لي ليست دي كروات لما باسرائيل ان اذى كل ما فيه اذى اي انه لما ركرا لا دي لا حفر في هذه الخاصة وإنما فترى في القياسة كذلك إذا كان جوابا عن سوراة ألا يُعقد منهم مبهوما ومن ثاله مثلا أن نبيه الرائز من الرغم فيها في سايمة الرغم سكاة إذا ان هو ذكرنا في سنده وقال كما صلى الله عليه وسلم في في الوالد في dependents يقول في dependents او قرن من ال dependents في من هذا البيت قال الامر منهم ان هذا لأن أردنا مواضع عن سؤال ومواضع عن سؤال وكانت الإجابة على هذا السؤال لا مظهومة هذه موزع اعتبار المفهوم بكر من هذه المصنف جملة و هذا كما خي الزبيدي قال في نص فلا غير كل معاني المفاهيم و قال ان عن قد راق التفسير يقول كل ما يدل على معنى واضح دون احتمال و هذا هو نص في ذلك المعنى لأعزاء وعنفاض هذا ذكر من النص ثم يرحبه بعد ذلك بالظاهر ومن مؤول ثم مبجن ثم مجمع ثم أسلاف بالماء ثم يتقر ذلك المبجن على العموم إلى أخير الليل هذه العموم حقودية التي ذكر على لا من دليل حتى تكون مسكورة هذه المسكورة ثم نعو هذه المسكورة عادية من المساديد أن هي من المنطورة أي من النظوم أن هي من المطلوب. ولا شكرا أنها المنطوص لسهل من المثون بهذا الأمر يحسن تطبيبا تكون في هذه المنطوص المنطوص ضاعف ومجمع المؤول تكون قبل ذكر المساهم بدأ في المنطوص ثم عقبه بالمثون وذكر أنواع مقوم الدرس اتفقوا مع ذلك على تعريف الشعر ااا تقسيم الشعر هنا نص قوم نوع مجمل من يعني أو لا كان من حيث الترتيب يبدا ب ا ثم يتبعها المباني ما هو ذيل هذا الكلام المعروف منحصر في النصر مجملوها لكن دليل الحصر هذا دليل الحصر أن الرغبة يضل على الأمرين إما أن ينقول الرغبة يقيل معنى واحد لا اعتباد فيه وإما أن يقيل أكثر من معنى بين افاد معنى واحد لا احتمالين فهو النص وحكم النص وجوب العمى ولا كل احد الرن الذي النص كان النص لو يدل على معنيين فعسى ان معنى يكون ظاهرا في هذه المعاني أو في أحد هذه المعاني أو يكون ظاهرا هذه المعاني إن كان ظاهرا أي أحد المعاني ظاهرا على المعنى الآخر سميا الظاهر سميا الظاهر ومن الظاهر المطلق والعام العام المطلق من الظاهر هي ظاهرة الثلاثة قدمت هذا الكلام الصحيح في ذلك سهولة في الثالث كان كما قلت الثالثة أحد المعاني الظاهرة على ثقيل أحد المعاني الظاهرة على ثقيل احتمالات الأخرى من المعاني الأخرى يكونوا ظاهرة فإذا وجد الذهب صارف من المعنى الظاهر إلى المحكمة المبنون ثم يتأويلاً أو المنوّل والمؤول فالتقييض والتقصيص فالتقييض والتقصيص إنقضان في التأويل فإذ كانت هذه المهتملات أو هذه المعاني كلها مشتاوية لا مزيدة بأحقين مع هذا المجمل تجربه فيها بيان والذي يقابل المجمل هو المبين بفتح الاختيار بهذا كانت القسمة على ما تنعتهم وهي النقص الذي يدل على معنى واحد لنفسه لاختبال له فيه كما هو شرعه هنا فإن عدة معاني إذا كان أحدهما فيه ظاهر يسمني الظاهر يقول فيه, فيه, فيه العموم والإقلاق وإذا وجد جديل طرفا من هذا إلى غيره الصحام أولا يقول فيه, فيه في التقيق أما إذا لم يكن ظاهرة في هذه المجتمع ولم يأتي دليل يبينه كان مجملا كانت الإجماعية السابقة مبينة هذا مجمع وصمة التعامل يطيس المطلوب إن ف أو كل ما دل على معنى واحد دون انما غير القول المصري المعنى كتم اعدام وخصائص هذا العالم هو اسم جزء من لا تذ الى اجمال كزيد وعمر الى في خليفتين على جزء معين مستقل يعني لا يتمار به ولا اهتمامه واسم العدل أيضاً هو شامل لأقراضه على وجه الحصر كعشرة مثلاً ذل على مقدار معين من الأقراض وجه الحصر في سك العموم مثل في فضل العموم ولا اسم العدل إذن هذا الحصر لما يقول مثلا الحبوة قالت تبك عشرة كاملة وإمام العشرة من غير الاهتمال لكسعة من غير الاهتمال لإزعافة يكونوا بل على معنى واحد العشرة معنى الواحدة هو كون آجف شان يتضمن أفرادا آجف آعشرة لا اكتبه شيئاً آخر كما أن الزيت لا اكتبه شيئاً آخر لهذا كان هذا ما يسمى بالنص لا يكتبه شيئاً كبالاً كل ما لا يكتبه كبالاً آخر ثم يأتي عن وحكم النصدي هو العمل به ولا يعدد عنه إلا في نفسه ثم ما يقول في القاعدة الظاهر كل ما جز على معنى واحتمي مغيره اهتمالا مفتوحا فوالظاهر ترى على المعنى ويتعين الحمده على ذلك المعنى اسم الجنس المعنى الرصري والعامل الاستغراض جميع الطراضية ها هنا والنص التكيخان في شيء التكيخان في الشيء النص والظاهر في أن كل واحد من يؤدي أو يفيد رجحان المعنى لكن النقص يفيد رجحان هذه إفادة المعنى يفيدها بنفسه من غيره أو يمنع اكتمال غيره أن يعمل اكتمال معنى هذا الظاهر فيقيد رجحان ذلك المعنى لكن يحتمم ويوجد معه غيره ولكن اجتمال مرجوحا إن وجد دليل فهو صلط إلى ذلك المعنى المرجوع سيدا كل من النص والظاهر للتفقاء في رجحان إفادة المعنى لكن النظر يمنع غير الغير والظاهر لا يمنعه وهذا خبر المستهج بينهما يسميه العلماء بالمحكم يعرف المحكم لأنه ما يتضح معناه وما يتوضح معنا هو النص الظاهر النص الظاهر وما اذا مشكل عندما دخل محكم وما يتوضح معنا هو الشاذ لئن النص ظاهر وطقم الظاهر ذي حكم النص النص من حيث حكمه قد علمناه وهو أنه يصاب إلى ولا يجوز تبقى العمل في الجيد إلا إذا وجد نفسه بينما الظاهر وإذا العمل بالظاهر بالمعنى الظاهر إلا إذا وجد دليل قوي يطلق المعنى الظاهر الى المحكمة المرضوحة فهذا كان هذا الجيد فرق المعنى الظاهر والصيرورة الى المحكمة المرضوح في وجود الدليل للعادة وهذا المحكمة المرضوح هو المؤول او التروي فيقول كل ما ذل على معنى محكمة واحظمها غير احتمالا مفتوحا فهو الظالم كبال على ذلك المعنى واضحا وادعيا حمله على ذلك المعنى اي وزف ان يعمل بالمعنى الظالم ويقرق المحكمة المفتوحة ومثلا باسم الجنس هي معناه الأخصي ومعنى استغراء جميع فاضحا اسم الجنس هو ذلك الكلمة التي يذكر له اسمه على ذات معينه فانتفرض انسان فاسم ذات معينه خاص ما كان ذلك الكلمة يدل اسمه على صفه معينه بغض النظر عن ماهيتها ثم الثالث مثلا او العالم وهو يدل على ذات المعينة مصطفة في القلوسية والعلم فان كان يدل هذا الكل على افراد على التبريب السوية سمي المتوافر فان كانت تتفاوت افراده قلة وضعفة او كفرة وقلة او شدة وضعفة هذا يسمى المشكل المشكل كمثلا نور الشمس مع نور سيراج مع نور الشمعة ففيه تتاو بين اعطارته من حيث النور يسمى المشكل بين بياد السكر وبياد العال وبياد التلس هي تفاوض من ويسمى هذا المشكل سمية المشكل لأنه يتغرره أو يطعبه بين المتواطئ وبين المشكل الحاسب أن اسم الجينس هذا إذا كان يطرح على كل أفراده على معنى الراقل كل أفراده فلا يسموه الضاهر فإن خلد هذا الانس ببعض الأفراضيين أو ببعض الصفان تقيدة لم يعرف الحاجة من الظاهر سيقول بعد ذلك المطول فلاش كالذي السبيل العام العام السبيل كما يقول جميع الأفراضيين وليس جميعا بك تعالى وما من دافتهم في الأرض يمتع على الله بصعار كل دافت في الأرض إذا بصعار أنا تعلم غير استثماعي أي غير استثماعي فلذلك على أن العام ظاهر بجميع أقراضي استغراما وشمولا أي دوسك في العام والمطلق من الله ثم يأتي بعد ذلك إلى قاعدة المغروة وتأويل عند الوصوليين المتراض منهم خطوا المعنى المتغاصف إلى الذهن إلى المحتمل المفجور في وجود قرينا وذليل للعالم يعني أنه المتباثر هو المعنى الضالف لكن وجود الدليل آخر صارق هذا معنى المتباثر إلى المعنى الآخر المعنى الآخر إذا صرف إليه إنه تلويل هذا عند الأصوليين لكن عند السلطة يكون تلويل على أمرين بمعنى التفسير a'r hyn o'r hyn o'r